وَالَّذِينَ يَظْلِمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتَوَجُّهِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَنْقامَامُ الصقَلَةََوأَن سَقُ وَأَ سَقُ مَِّا رَزَقونَاهُم صِوَو وَعَانَتَوْ وَيَدَوَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّي سَأُناَاائِكَ لَهُم ماقُ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 سلام عليكم بما خبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد কুপুন ويقطعون ويقطعون ما পু الله به আ ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر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 ويشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب